وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسم نعمته عليه وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويت من قبل إبراهيم وإسحاق ويتم نعمته عليك وعلى ما أسمى عباها ذويك من قبل إبراهيم وإشحاق إن ربك عليم حسيب إن ربك عليم حسيب